وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ذِلْتُمْ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا, زلتم فما زلتم فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ إِنَّمَا جَاءَكُمْ دِعْوَةٌ إِلَى اللَّهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ من بعده يرته لا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله, آيات الله بغير سلطان أتاهم تبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا تبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا عند الله وعند الذين آمنوا فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُذِلُّ بن الْأَسْبَابَ لَعَلِّي أُذِلُّ الْأَسْبَابَ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات كَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ عَالَهُ وَعَلِيِّهِ وَصُدَّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَمَا تجد فرعون إلا في سباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي ذي اللوشاد يا قوم ان ما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا قوم ان ما من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى ثاو وهو مؤمن فاولائك ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو الذين يدخلون الجنه يرزقون حساب اولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب